يا نالها جد يا نال لي يا نال يا نال لي يا نال وقاب في ما يغير اهل صح كبد الله خذ العين واذا اوفت ما للوف عندها حد طيب فيها كان سواها هي بين وانا اتصد الا اذا شافت الصاد بث عنبر ومسك ورياحين بث عنبر ومسك ورياحين اهدى من النسيم وانعم من الورد والمساله ما هي مساله ذين قلبي هو لي ما يبي غير انك بث عنبر مسك ورياحين اهدى من النسيم وانعم من ال colocar <todic> <todic> <todic> sa